ونهُم مَقَامُ مِن حَديدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخُوَجُ مِنْهَا مِن غَمٍّ مِنْأُعِدُوا فِيهَا أُعِدُوا فِيهَا وَذُوقُ عذابِ الحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدخِرُ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصالحات جنة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 117. ليأتين من كل فج عميق 118. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 119. فكنوا منها وأطعموا البائس الفقير ثُمَّ الْيَقُوتُ تَفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن وَضَعَ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ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 فتخف له الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا البيت العتيق ولكل أمة جعلنا ما سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأدمغام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين